ali t referred on, riley t variance, in白 identified i b nombre. i thank you! I prescribe, invers, para za كبرت وكبرت وي عمري قصد وياه ياهو المثلب لا يجفوف وشال الواوه لما يشتاقب نص عيونة مو علقاه بالدلال خليت هو الروح سميت بالدلال خليت هو الروح سميت للموت ما حب غير ما احب غيرك للموت ما احب <تصفيق> <تصفيق> blum! هوا الروح سميته عالاجمات طلصيته هوا الروح سميته للموت ما حب غيران الموت ما حب غيران الموت ما حب غيران الموت جرح الشوقش ما اذاني ما اذاني جرح ون ما داوي لو واحد وعدي داويني ما اخلي حتى من اشتاقل شبينا اجتم ما ظن مليته هو الروب سميت ما ظن يوم مليته هو الروب zanmayati lil mot ma hab ما ani lil mot ma hab ghayra اسم الثل كافل زينب ما موجود يوم البد توجود تحول قلبه تجود مجنون بحبه وكل لحظه الشوق يزود ما تتوصف له في بلا يحدود حب مجنون حبيته هو الروح سميته حب مجنون حبيته هو الروح SEMIYATI LIMOT MA HABGAI